الزاني لا ينكح إلا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجندوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون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 فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لغنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم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 يعظكم الله أن تعودوا لمثله أَبَدًا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إني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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 والله سميع عليم ولا يات لاولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم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 يوم تشهد عليهم أن سنتهم وأيديهم بِمَا بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون اللَّهَ الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقرون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بلوتا غير بلوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخنوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم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 ذلك أذكى لهم إن الله قبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضرن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ أَوْ أَبَاءِ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 أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الاربه من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن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 ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد برقه يذهب بالابصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبوار والله خلق كل دابة مما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 وَإِذَا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مارضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مزعنين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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه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 والقواعد من النساء اللاتي لا يرضون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم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 أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت, عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم دناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة